واحلل عقده من لساني يفقه قولي انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ايها الاخوه المشاهدين الكرام السلام عليكم ايها الاخوه الحضور ايتها الاخوات الحاضرات ورحمه الله وبركاته طبعا نحن في كل حلقه مر نسلم عليكم والنوب على المشاهدين ومر نسلم على المشاهدين والنوب عليكم مرة عن النساء والنوب عليكم مرة عليكم والنوب خاطر حد يزعل من عدنا يعني احنا ما نقول السيدات أولا لأن القرآن يقول الرجال قوامون على النساء فاحنا ما نقول السيدات أولا ما عدنا هاي الشغلة مو خدير بالكم من عدنا زين فاذا كان الكلام في الدرس الماضي حول الميم الساكنة سوى تلكم مشكلة الميم الساكنة بعد ورانا شغله هواي راح تعطلونه بعد عندنا غير الميم الساكنه خير من الله زين الميم الساكنه كما قلنا لها ثلاثه احكام والحكم المهم هو الاخفاء طيب الاخفاء بنفسه هو سهل جدا حفظه حرف واحد في الباء مصحيح؟ صحيح لكن الصعوبه جاي يصير عندنا وين في التطبيق طيب وهذا الشيء مهم جدا لان احنا درسنا الغايه منه شنو هي التطبيق اخواني الاحبه الاعزاء جهزونا الميكروفون خاطر الاخوه نسمع منهم امثله في الباء او في الميم عفوا المخفات في الباء وما هم بسكارى او وما هم بمعجزين طيب واضح ان شاء الله راح نسمع منكم امثله وبعد ذلك ان شاء الله راح نعطي الملاحظات حول كيفيه النطق بالميم الساكنه المخفاه بالباء هذا الميم الساكنه المخفاه بالباء بينما الاخوه هيئون المايكروفون نفس نفس الميم اللي هي مقلوبة نفس الميم المنقلبه عن النون التي تلتقي بالباء احنا عندنا الميم شو انتبهوا للهاي قضيه سهله خاطر نختصر درسين في في درس واحد عندنا الميم الساكنه مو صحيح جاي نشرح الميم الساكنه نفس احكام الميم الساكنه اكو عندنا احكام المن للنون الساكنه طيب هذول اثنين هم هاي النون الساكنه هم عندها شغل ويا الباء مثل ما الميم عندها شغل الميم زائد باء يساوي شنو اخفاء نون زائد باء يساوي لا لا. يساوي اقلاب ويساوي اخفاء صارت رياضيات النون زين ويساوي اخفاء شلون يعني يقول هاي النون اذا جت ويا الباء تتذكرون العنبه تحكينا على العنبه عنبه لو عنبه زين <تصفيق> اذا النون مع الباء ولقد جاءهم من ال شنو سوره القمر من الانباء ما فيه مزدجر معذره هاي النون تلقون فوقها ميم ما دام النون هاي اي نون بالقران الكريم موجوده تلقون فوقها هذه الميم معناها شتلفظوها ميم الحكم عندنا اقلاب من صارت عندنا ميم لازم نرجع وين للاخفاء لانه بعد صارت هذا الحرف انقلب ما جاي ألف نون فمن ألف ميم يعني لازم الحكم يرجع لي وين يرجع للميم ابو لا حكم الميم واضح اقول ولقد جاءهم من الام با يعني هاي الكلمه كان ما تقراها هيك الام با يقول وانبئهم وام وام بئهم, وأن... وأن بئهم أن, ال... ان الماء بينهم في السوره نهايتها واضح هي اصلها هاي شلون مكتوبه وان وانبئهم طيب وهنا مكتوب مين لكن بالاصل يعني هذه النون مكتوبه شنو خطا فقط ولكنها لفظا تقرأ ميم بس ما كتبوها بهالشكل كتبوها على أصلها وخلوا ميم صغيرة هذا حكم الخط نوعية الخط واضح شلون؟ قانون الخط ما رادوا يغيرون به عن الخط الكوفي عن الرسم القراني الأصيل اللي يجى عن الرسول عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الصحابة عن التابعين إلى آخره واضح اخواني اكو ميم بنهاية الكلمات مرات تكتب هكذا مصحيح؟ بهالصورة تنكتب ميم صغيرة هيج هذه علامة وقف ما لكم علاقة بها هاي ما مشمولة بالموضوع زين هاي ما مشمولة الميم اللي تلقاها لازم مكتوبة بهالشكل فوق النون تنقرئ ام فلما ننقرت ام او م راح نسوي الهويه الباء نخفيها نخفيها الحكم يصير هذا اللي هو الاخفاء فاش راح نقول وانبئهم مثل ما جاي اقرا وما هم بسكارى صحيح انطينا المايكروفون وينه وان المايكروفون اخواني جاهز ان شاء الله انطينا المايكروفون للحج في السطر الاول اي اريدك تقراننا بس وما هم بسكارة وما هم بسكارة قربنا المايكروفون بعد وانطينا غنى مقدارها شقد حركتين وما هم بسكارة بعد اعلى واوضح خلص معها وما هم جاي تقول انت وما هم اكو ميم. لا تطبق الشفتين وما هم بسكارا هذه ميم طي هل بصفك بصرفك اذا اللفظ ما لك انتبه لا اللفظ غير صحيح تجويديا وما هم بسكارا او لا نقرب المايكروفون هيك زيان خاطر نسمع زين وما هم بسكارا هاي ميم انت جاي تقول وما هم لا وما هم باع ماكو اطباق وما هم بسكارا طيب هم لا تنه تقرؤ اياي صوتك وقرب المايكروفون خلى سمعك وما هم بسكارا طيه لي اللي بصفك جزاك الله خير ما جاي سمعك زين وما هم بسكارا طيه لي اللي بصفك مصحح وما هم بشكاره اخواني الاحبه ابين المعلومة المعلومه مره ثانيه اولا عدم اطباق الشفتين ثانيا نعطاء غنه من الانف مقدارها طيب طبق لي اياها وما هم بشكاره هاي احسن هاي احسن ثانيه خل اسمعها بعد بعد بعد خل اسمع منك وما هم بشكاره اي هاي على حكايه المصري كويسه زين يلا حبيبي وما هم بسكاره هاي امها الكبار هاي <تصفيق> يلا حقتين مو امها <تصفيق> وما هم بسكاره اي احسنت ثانيه غفر الله لك اي وما هم بسكاره لا دير بالك عليها لا تطبق الشفتين نطيها الأخ وكل بصفك وما هم بسكارة جيد نعيدها مرة ثانية وما هم بسكارة زيانة هاي سمعتوها شون ثالثة غفر الله لك لا لاش يقنع لك وما الدور. هم بسكارة أحسن لكن شوية بعد افتح الشفتين أكثر تفضل مولاي وما هم بسكارة صحيح الإخفاء بس مو بسكارة <تصفيق> بسكارة وما هم بسكارة بسو بسكارة. ايه بالضم <تصفيق> معذرتها <تصفيق> بالضم عيد ليها عيد ليها عيد ليها لا ليه تستعجل ساعه تستعجل على المايكروفون ها تريد تطي ولا تقول وما وما وما احنا شقلنا وما هم بسكارة اعيد لك اياها نسمعها اسمعها مني وما هم بسكارا وما, وما وما مولاي انطيها للشيخ جاية تقول بسكارا الاخفاء صح بس الكلمة خطها جاية تلفظها وما هم بسكارا جيدة جيدة تفضل شيخنا قربها عليك وما هو بسكارا حلوة حلوة بس هاي على يا رواية السكارا هاي صبه الشيخ <تصفيق> الكلمة بسكارة خطأ جايت لرفضوها نعم وما هم بسكارة جيدة جيدة ما شاء الله جيد وما هم بسكارة يعني جايت قمتوا تهتمون بالاخفاء وتعوفون الكلمة تقروها مو صحيح ما يصير وما هم بسكارة جيد جيد ما شاء الله قلت لك كلمتين صر تصفر لو تقرأ صفحة شلون تموت يمكن <تصفيق> مريد ارتباك شويه بعد مره ثانيه شيخنا, شيخنا. شفايفك ما تطبقهن مشكلتك بعد تنزعها وحده توخرها ما ادري <تصفيق> انا ما جاي اطبقهن لا تشوفهن انت يخيل اليك من سحرهم انها تسعى <تصفيق> زين زين زيناني راح اقرالك اياه وباوعلي زين شوان اطبق الشفتي وما هم بسكارة يا الله وما هم بسكارة <تصفيق> خلوا بسشان من طبقا رطيها اللي شيخ خلي ناخذ اكثر عدد ان شاء الله نعم قرب المايكروفون حجي وما هم بسكارة شلون وين الغنة وين عدم مطباق الشفتين ها مو صحيح انا ما عديا زين <تصفيق> لا الريد ان تقب صورة صحيحة وما هم شوف لا تطبق فمك من تطبق فمك تطلع نين ما يصير طيه للحج احسن وما هم بسكارة بسكارة وما هم طيه راد لك تمريني هواي حجي انتم بعد صحبان قاعدين سوا واحد يدربها على الثاني ايه فضل وما هم بسكارة غير صحيح عيدها وما هم بسكارة لا وما هم هم وما هم بسكارة لا تلفظ ما اريد اسمع ميم اريد اسمع بس غنة الباء. الباب وما هم بسكارة هاي شوية احسن بديتوا تستوعبون الفكرة نعم وما هم بدون ميم حبيبي وما هم وما هم بسكارة نطيها للشيخ وبصفك وما هم بسكارة وما هم بسكارى وما هم بسكارة نحن نريد الشفتين تطبق لو تنفتح تقاوبني بالمايك الشفتين نريدها تنطبق لو تنفتح افتح وما هم بسكارى شايفين واحد مني نايم شلون يقولون هذا خطيه نايم وفاتح حلقه ها احنا نريد واحد هيش نفس الشيء هيش نايم ما يريد انطبقن الشفتين فلتجي يسوي وما هم بس لو يطبق حال يعني بشدة زين وما هم بسكارى وما هم بسكارى طيب الشيخ اللي بصفك حسيت مو صحيح وما هم بشكاره طيب اسمحوا لي صحيح ما طبق بالشفتين بس انت جاي تسوي لنا مشكله ثانيه جايس لا جاي تسوي نون جاي تقول هم دير بالك مو اكو ريحه نون صحيح يلا وما هم بشكاره حسيت طلعت مين اساغرون حيرتنا هاي شوية احسن اذا يراد لك تدريب ان شاء الله صير احسن بسكارى دير بالك على يلا جيد مرة ثانية بس قرب المايكروفون خل اسمعها جيد جيد جيد نعم جيد ايضا ما شاء الله طير يا اخي بصفك وهنا هم لا هاي ميم جاي اسمع وما هم انت جاي تسمع من الدرس طار 6 مرات لان انت بالدورة السابقة سامع مني وهسه دير بالك عذابك اشد وما هم بب... لا لا لا جاي تطلع ميم يلا انطهل اللي بصفك ما يخالف وما هم بدون ميم وما هم لا لا تقول هم انا ما جاي يقول هم انا جاي يقول هم تسمعون سمعون وما هم بسكارى سمعني وترى الناس سكارى وما هم بسكارا مصح؟ أعيدها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا صح خاطر لاحد يقول المصريين يقرونها شكل والعراقيين يقرونها شكل نفس الطريقة تفضل شيخنا وما هم بسكارا شوية بعد وما هم بسكارا لا الأولى كانت احسن وما هم بشكرة. اكو ميم احنا ما ريد ميم نقول وما هم سمعوا الصوت وما هم انتم تقولون وما هم ما ريد ميم يا اخواني يا احباء يا اعزائي ما اريد ميم طيب وما هم هاي, حسن. هاي حسن طيب اللي بعده ايه فضل وما هم بسكارا خل اسمعها مرة ثانية وما هم بسكارا لا طيها هن حركتين خاطر تطلع الميم كبيرة وما هم بسكارا اي ايه اي اي صحيحة احسن تبارك الله بك الاخوة اللي بعد اللي حب يقرأ فضل شيخنا وما هم بسكارا إذن جاي يصير عدنا مشكلة جاي نلاحظ كلمة بسوكارة ما جاي تنطق بصورة صحيحة وأيضا جاي يصير عدنا واحد يقول وما هم وهذا غير صحيح منوا من الأخوات الكريمات تحب تقرأ؟ أكو وحدة من الأخوات تحب تقرأ؟ تحبون تقون؟ طيب طوهم المايكروفون حبيبي طوهم المايكروفون خلينا نسمع حصة الرجال تكفي ذلك الذكر مثل حظ الانثيين لازم كلهم يقرون وهماتهم قليله يطلعون طالبينهم هذا الحكم التجويدي اخوان الكرماء الاحبه لعله سائل يسال يقول هذا تكليف مو يقول هذا فوق طاقه الانسان احنا نقول لا هذا مو فوق طاقه الانسان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الاخ المخرجه مش قد بقالي من وقت البرنامج تقريبا بعد فتخة خمس دقائق أكثر طيب قبل تقرأ الأخوات خلي المايكروفون يمهم طيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أفضل من لفظ الضاد شوف حتى الحديث إيش كم ضاد بي بي مو أنا أفضل من لفظ الضاد من لفظ الضاد بضاد واضح ضاديا بي أفضل من لفظ ضاد حتى الحديث اللي يخلي الضاد وصل ضاديا على ما يبين لهم الفرق وانه شون جاي يلفظ حرف الضاد ليش وصلت المرحلة بعلماء اللغة يقولون ان العرب قد ضيعوا صوت الضاد كل واحد يقرأ شكل شوف واحد يقرأ ورا... ولا الضالين واحد يقرأ ولا الضالين ولا الضالين, ولا الضالين يعني كأنما بها دال واحد كأنما يقرأ بها طاء واحد يقراها كأنما بها تاء واحد ممزوجه بين الطاء والدال لا شوف شلون فالعيب أو الخطأ أو على قولة اهل الخليج الشرها على اليمن على اللغة العربية لو علينا احنا ضيعنا هذه الأحكام كانت في زمن الرسول عند القراءة طبيعية كانوا الناس يقراونها طبيعيا جدا يعني هسه تقول مثل ما قلنا هو بالاقلاب انت تقول يقول موجز الانباء لو واحد يقول لك يقراها لو تقول الانباء مستحيل اسهل على اللسان شنو الانباء مو صحيح فاذا هو اللفظ إحنا شوف ضيعنا نصها جاي نعرف نقراها مين بس ما جاي نعرف نخفيها فاذا لا يقول هذا تكليف هذا على غير طاقة الانسان عموما اخواتي الكلمات تفضلوا خليني نسمع منكم وما هم بسكارة اختي هيا ميم نعيدها وما هم بسكارة لا انتي لا تنطيني المد الطبيعي ثلاث حركات انطيني الغنة بين الميم والباء وما هم بسكارة تفضلي وما هم, وما هم زين هاي شوية احسن لا بأس هذه افضل انطيها لل للاخت اللي بصفك نعم بلي وما هم بسكارى مره ثانيه وما هم لا تطلعين نفس المشكله لنقول هم نقول هم اللسان ما له علاقه لا تودوا لغار الحنك الاعلى ويصير صوت نون طيب جاي ترفعون اللسان من الخلف بحيث وين جاي جاي يرتطم بغار الحنك الأعلى يعني خلي نقول بالله ها نحن نسميها ها فجاي شو يصير جاي يصير صوت نون تقول هم ما يصير نقول هم فضلي خل نسمع وما هم بثكارة. لا بس لا بس اللي بعدها مو صحيحة يعني وما هم بثكارة. هذي ميم إحنا وما هم بسكرة يعني شرحتها ما بما فيه الكفاية يعني تعبتوني يعني هلكتوني يعني هي بس الشفتين اللي تطبقونهن وخلص يصير خفاء لا لا لا مرة ثانية عيديها خلنسمع منش عيديها خلوا عذكم روح شوية معنوية كبيرة وارادة انه ننطق صحيح نحن جاي نتعلم ما فيش قال نعم وما هم جيد جيد هاي بالقول نعم اللي بعده وما هم لا مريد نون لا تقولين هم وما هم بسكارا وما هم بسكارا قرب المايكروفون علياش أختي الكريمة خلينا نسمع الصوت شوي أوضح وما هم بسكارا لا مو صحيح اللي بعدك طيب <تصفيق> يا الله وما هم بسكارة وما هم بسكارة وما هم بسكارة أكو مين صريحة طيب طيب خلونا آخر واحده ونزل تفضل وما هم بسكارة زينة ثانية خلينا نسمعها بعد أحسن وما هم بسكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى طيب جزاك الله خير جزاء المحسنين خلي اقول لكم معلومه كلكم تحبون تقرؤون القران الكريم وهذا شيء ترى بالفطره عشق القران الكريم للانسان المسلم على على الفطره هذا لكن اللغه العاميه اللي نتناولها يوميا هواي ماثر علينا بشكل كبير جدا لذلك جاي الاحظ عندكم شنو قله الفصاحه فصاحه خلوني اقول يعني بعض الاشخاص الموجودين معدومه عندهم يعني من يقول بستاره عرفت شلون او يا بصعوبه يقرا بسكاره بسكاره طيب شايفين مثلا الخطباء خلينا نقول المصريين عندما يتكلمون باللغه العربيه واضح باللغه العربيه الفصيحه على سبيل المثال زين عندما يتكلمون باللغه العربيه الفصيحه لحظه يقرا الايات او حتى الكلام الاعتيادي اللي هو يتكلم به يطبق به أحكام التجويد ولو الأحكام الرئيسية الكبيرة صفات الحروف يعني من يقولهم يا أيها الناس شوف شلون ما قالهم يا أيها الناس شوف هذا تفخيم الألف عندنا بالعراق موجود عندنا تفخيم الألف نقول يا أيها الناس مثل ما جاي نقرا شنو تقولون وما هم وما ماكو وما ماكو آ باللغة العربية أكو ألف مستفلة سموناها استفالة الدرس الجاي إن شاء الله راح نعطيكم من صفات الحروف ومثل ما طلبتوا نعطيكم صفة الاستعلاء وصفة الاستفالة فنقول وما وما هم جا شوف شلون والسماء باعوا ما قلت والسماء جا شوفون الفرق لو لا هذا اللي يقرأ والسماء نقول هذا لسانه مو فصيح وهذا لسانه غير مطابق لقواعد تلاوة القرآن الكريم لازم يقرأ والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسيون واضح والأرض فرشناها شف فرشناها ما قلت فرشناها واضح والارض فرشناها فنعم الماهدون واضح شلون إخواني إن شاء الله الدرس القادم نتعلم صفة الاستعلاء وصفة الاستفالة مع إخفاء الميم الساكنة بالباء تتدربون عليها أكثر إن شاء الله بينكم وبين نفسكم إلى أن ألتقي وإياكم إن شاء الله في الدرس القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل